الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد فهذا المجلس الخامس ان شاء الله تعالى في دروس التوضيح في رد شبهات صاحب رساله الى غلاه التجريح كنا قد وصلنا في المجلس السابق <تصفيق> الى الموضع الذي قال فيه حسان <تصفيق تصفيق> ان بدعتي <إنا بداعته> اني تكلمت في يوم, في يوم اني انا تكلمت في يومي يعني انت بالك عشر سنين بتسمع مني استحلفك بالله ممكن اكون ذكرت اسم سيد قطبه كم مره يعني الى اخر ما قال ونسمع عن الموضع الذي بعده ان شاء الله تعالى ارفع 재미, of لا لا لا لا لا لا. والله. حتى يضغط على صوت هذا الم. وخطيب الواعظ محمد حسان هدان الله اياه إلى سبيل الحق ما زال يستخدم المبالغات والمغالطات والتهويلات والتدليسات وأيضا يعني يخدع الشباب مجمال القول دون التفصيل هذا هو دائبه في هذا الدرس يذكر كلاما مجملا يختمر حقا وباطلا حتى يموه على المستمع فالكثير من من يسمع لكلامه يظن جانبا بخلاف الجانب الذي هو يفضح حقيقة كلامه ولذلك هو ما أتى بأي ادله على أي شيء ذكره إلا شبهات يعني لا ينخدع بها إلا يعني إيه المفتون <تصفيق> الذي فتن في دينه <تصفيق> او الجاهل الذي ليس له اي اشتغال بكلام اهل العلم ولا يدري شيئا عن, إيه؟ عن كلام العلماء الذين يتمسح فيهم حسان هو يعني قد يقض أحسن وأجاد في استخدام مقدراته الوعظية الخطابية في محاولة إثارة عواطف المستمعين إلى ما يريد أن يرمي إليه من إمن البطن فأول أول ما قال في هذا المقطع يعني يا, إخوة يا إخواننا الذي أنا أقوله ده كلام العلماء الكبار هو لأن يدعي أن يعني ما قاله وما سوف يقوله في سيد قطب وفي في ما سواه من, من التأثيرات هذا هو كلام العلماء الكبار وكما سوف يأتي ولم يذكر شيئا من كلام العلماء الكبار الذين هو يتمشح فيهم إلا يعني فتوى واحدة قديمة منشوخة لمحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله وما يقرب من ثلاث فتاوى أيضا قديمة مجمله منسوخه كانت قد افتى بها اللجنه الدائمه سابقا منذ سنوات طويله هل حسب ما اطلعت عليه في ذاك الوقت فيما يتعلق بهذه الاحزاب المنحرفه عن السنه واخفى او غض الطرف عما يقرب من خمس, عشرة، من خمس عشرة فتوى لكبار العلماء في سيد كب فقط ما ذكر منها ولا فتوى واحدة ومنها الفتوى الأخيرة للعلامة الألباني التي اخفاها متعمدا في هذا الدرس ولما افتضح امره اضطر ان يذكرها في هذا الرد الملفق الاخير في هذا الكتاب الذي سماه بالجواهر الحسنه وايضا واصل تعمد اخفاء الفتاوى الاخرى للعلماء في خلال هذا الكتاب المسمى بالجواهر الحسنه ولكنه اضطر لامر الماء أن يذكر فتوى الألباني الأخيرة هذه التي كتمها متعمدا في هذا الدرس رسالة لغلاة التجرف وبالنسبة لفتوى علماء الألباني رحمه الله فسوف يكون لنا وقفة يعني في درس قادم مع فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله في سيد قلب بالخصوص يعني حيث يعني تضاربت الاقوال في هذه الفتاوى وصار اصحاب الاهواء يحتجون بهذا الكلام المجمل القديم للشيخ الالباني الذي ليس فيه ايضا ما يرمون اليه ولكنهم على طريقه من قال الله فيهم يتبعون ما يتبعون ما تشابه منهم وسوف نستعرض إن شاء الله في هذا المجلس فتاوى العلماء الكبار الأخرى التي أخفاها وتعمد كتمانها الواعظ محمد فصان هداه الله <تصفيق> و وقبل أن نقرأ هذه الفتاوى اقول ربا على قول حسان هنا إنما القضية الشباب الآن واقع اللي واقع في مصيبة وفتنه كبيرة يجي شباب أو الشباب يسألك ايه رايك في شباب قد يعني هل الان نفهم من هذا الكلام ان الفتنه التي وقع فيها الشباب هي بسبب انهم تكلموا او يتكلمون في سيات قد بغير حق مثلا هي دي المصيبه الكبيره التي يعني يعني كما هو ظاهر من سياق كلامه على العكس ان الفتنه والقضيه ان الشباب وقعوا في ضلالات سيقود بسبب تلبيس وتدليس يعني من على شاكله حسان فهو ايضا اطلق قوله في المصيبه والفتنه الكبيره و وكما يعني قام أحد طلبة العلم بتأليف كتابه وبتأليف كتابه سماه القببية هي الفتنة فاعرفوها وصدق هذا الأخ يعني جزاء الله خيرا هذا الكتاب كان قد راجعه وقدم له العلامة صالح الفوزان حفظه الله وكان من اوائل المؤلفات التي الفت في بيان خطوره حزب او جماعه القطبيه التي تنسب الى سيد قطب وكان قد تزامن مع الحمله الشريفه التي يعني رفع لواءها إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي ربيع وإبن هادي المدخليح بإذاء الله في, في إظهار خطورة خطورة تأصيلات سيد قبل التي التي فتنت بها الشباب و ويعني لذلك هي بالفعل يعني مصيبه يعني وفتنه كبيره ان ينخدع الشباب بان فرسه الخطبه وكذلك ايضا أن ايه يعني أن ينقسم على هذا الرجل يعني ف... فما ينبغي لشاب عاقل يعني شم رائحة العلم أن ايه أن يعني يتعصب لمثل سيد قطب أو أن يبني ولاءه وبراءه على هذا الرجل بل, الو... بل الواجب على كل مسلم فضلا عن كل طالب علم ان يعلن البراء الصريح من, من هذا الرجل ومن كتاباته التي يعني حارب فيها السنه ونشر فيها اصول اهل البدع يعني قول حسنونا إن أنا أفتيت باللي هو عايزه تبقى عنده الشيخ وإن أفتيت بما تدين الله به من العبد والإنصاف يخصد بك الأرض يعني كلام لا يصدر من عالم من لا يعني لا معنى ولا إسلوبا من بكتب يعني هذا الكلام لا يقوله عالم منصف أو عالم يعني حضر مجالس العلم وقرأ مصنفات العلماء ليس, ليس هذا اسلوب اهل العلم أبدا حتى في الإنكار يعني حتى لو كان ما يقوله حسان صدقا ليس هذا أبدا يعني ليس اسلوبا للعرض مثل هذه المساله هذه اللي او بهذا التجنب في الاسلوب فيانغ لونغستا طبعا هذا القول من حصان يعني مبني على الخيال كما بينا سابقا في أقوال اخرى له ويصور المسألة بصورة كما قال إيه؟ على طريقة هؤلاء الذين يرسمون الكاريكاتير هذا بصورة يعني هزلية حتى يثير عاطفة المستمع فهو يحسن التمثيل بسبب قدرته على ايه على على اللعبة بالعبارات وعلى يعني استخراج او اثاره حفيظة المستنى يعني يسعى بكل الطرق ان يظهر نفسه ومظهر المظلوم المتجنى عليه فهذا الشاب الذي جاء مثلا وساله ما هي صيقتكم هو الآن لو افترضنا ان هذا الشاب يعني عنده يعني درايه سابقه يعني بكلام العلماء الكبار فيعني توقع إيه؟ ان يسمع من حسان نحو كلام هؤلاء العلماء فلما افتعد حسان بخلاف كلام العلماء بلا شك ان كان هذا الشاب عنده دراية يعني بالاصول السلفية وبفتاوى هؤلاء العلماء فانه يدرك ان حسان هذا على طريقة اهل البدع وليس على طريقة العلماء ومن ثم اذا, أو إذا يعني تعرض الكلام على حسان يبين هذا ان حسان مخا... مخالف للعلماء هذا معنى قول حسان ان اذا افتيته بنا يعني يدين هو الله به يخسف بك الارض ويطلع يقول لك ده مش ممكن ده مبتدع ضلالي طبعا ما يعني ما هناك يعني لا يوجد طالب علم يعني متأدب يقول هذا يقول كلاء يقول يعني مثل هذا الكلام هذه الطريقة المستفزة التي يجذب بها حسان على طلبه العلم فيما طالب العلم الذي يتادب بأداة العلماء إذا تكلم في مبتدا وقال إنه مبتدا بسبب أنه يعني خالف كذا وكذا من أصول السنة فهذا ليس ليس من باب السب وكذلك إذا قال إن فلانا هذا صاحب ضلالة فليس القصد بهذا أن يسبه في شخصه ونحن نقول إن الطعنة في أهل البدع حق و. وإن كان هذا عليه على, على, على تعبير حسان انه يعني يمسح به الأرض طبعا يعني كلام سوقي كلام سوقي يعني حتى ما يعني يعني يحصل بالمسلم العادي المتأدب بأداب الإسلام أن يذكر هذا بهذه الطريقة وهذه الهنجية في عرض الكلام فإن الله. هداه الله ونحن نقول له إن الشباب الذين يدينون الله بكلمة الحق التي صدع بها العلماء في ساد قبح ليسوا على هذه الهنجية التي يدعيها حسان ونحن نقول نعم أنت سرطة من أعداء السلفية بتلبيسك الحق بالباطل على الشباب وبادخالك الشباب إلى مذهب الخوارج شئت ام أبيت فأنت بهذه الطريقة تصير من أعداء السلفية وليس هذا من دغ الافتراء عليك، و... ولما يعني نقرأ الآن إن شاء الله كلام العلماء الذي ك... <تصفيق> الذي كتبه سوف ندرك هذا بجلاء. الله يرحم بالش ما هو بالش ما قد قمت جمعت فتاوى العلماء هذه من خلال كتابي دفع باقي الجائر الصائم على العلامه أو على إمام الجرح والتعديل والمنهج السلفي بالباطل وقد يعني جمعتهم موثقة بالنسب الصحيحة الى هؤلاء العلماء ومنهم سوف نقرأ إن شاء الله الآن هذه الفتاوى نبدأ إن شاء الله بقراءه فتوى فاتوى العلماء ابن دايز رحمه الله. طيب. كلنا نسمع صوته. العلماء الكبار في التحذير من سيد قت وكتبه وبيان محتوته من ضلالات وبدع. أولاً فاتوى إمام السنة عبد العزيز ابن دايز رحمه الله. الفتوى الأولى. قال سيد قطب في تفسيره الظلال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى سورة طه أما الاستوى على العرش فنملك أن نقول فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق كتاب الظلال قال رحمه الله هذا كل كلام فاسد هذا معناه كلام الشيخ ابن باز هذا معناه الهيمنة معناه إنكار الاستواء المعروف الذي هو العلو على العرش وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير ولما قال أحد الحاضرين لسماحته بأن البعض يوصي بقراءة هذا الكتاب دائما أجاب قائلا لا غلط الذي يقوله غلط لا سوف نكتب عليه إن شاء الله فتفة ثانية وقال سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القران عن موسى عليه السلام لناخذ موسى انه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج قام الله تعالى ودخل المدينة, المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه سوره القصص هنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعه الاعصابيه فيثوب الى نفسه شان العصبيين ثم يقول عند قوله تعالى فاصبح في المدينه خائفا يترقب قال وهو تعبير مصور لهيئة مصور لهيئة هيئة المتلف المتلفت المتوقع للشر في كل حركة وتلك سمة العصبيين قال العلمة الدباز رحمه الله لما قرئ عليه هذا الكلام الاستهزاء بالانبياء ردة مستقلة فتوى الثالثة وقال سيد قطب في كتابه كتب شخصيات صفحة 242 عن معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما ان معاوية وزميله عمرا لم يب... لم يغلبا عليا لانهما اعرف منه بدخائل النفوس واخبر منه بالتصرف في النافع في الظرف المناسب ولكن لانهما طليقان في استخدام كل سلاح كل سلاح وهو مقيد باخلاقه في اختيار وسائل الصراع حين يركن معاويه وزميله الى الكذب والغش والخديعه والنفاق والرشوه وشراء الدنان لا يملك علي ان يتدلى الى هذا الدرك الاسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وانه لفشل اشرف من كل نجاح وقال ايضا في صفحة 340 بعد 343 واذا احتاج جيل لان يدعي لان يدعى الى خطة معاوية فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم فروح مكيافيلي التي سيطرت على معاوية قبل مكيافيلي بقرون هي التي تسيطر على اهل هذا الجيل وهم اخبروا بها من ان يدعوهم احد اليها لانها روح نفعية التي تضلل الافراد والجماعات والابم والحكومات قال العالم الدياز رحمه الله لما سئل عن الكلام الاول وقرئ عليه كلام قبيح هذا كلام قبيح سب لمعاويه وسب لعمر بن العاص كل هذا كلام قبيح وكلام ننكر معاوية وعمر ومن معهما مشتهدون أخطو والمشتهدون إذا أخطو فالله يعفو عنه وأنهم قال السائر قوله إن فيهما نفاقا أليس تكفيرا فأجاب الشيخ رحمه الله هذا خطأ وغلط لا يكون كفرا فان سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أو واحد من الصحابة واحد فإن سبه لبعض الصحابة أو واحد من الصحابة منكر وفسق يستحق أن يؤدب عليه نسأل الله العافية ولكن إذا سبل أكثر أو فسقهم يرتد لأنهم حملت الشر إذا سبهم معناه قطح في الشر قال السائل ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام قال سمحت الشيخ عبد العزيز رحمه الله ينبغي ان تمزق ثم قال الشيخ هذا في جريدة قال السائل في كتاب احصل الله اليك قال الشيخ عبدالعزيز لمن قال السائد قد قال الشيخ عبدالعزيز هذا كلام قبيح قال السائل في كتب وشخصيات ثانيا فتوى العلمة المحدث محمد ناصر الدين الباني رحمه الله <تصفيق> لا خلص ده ذكر خلاص في كتب وشخصيات وخلاص يعني هكذا استمعت إلى كلام العلامة ابن باز رحمه الله فلماذا يعني لم يذكر حسان هذه الفتاوى للشيخ العلامة ابن باز ولماذا كما سوفيتي ذكر فتوى واحدة فقط فتوى فمواحدة فقط للشيخ الألباني توافق هواه ولم يتعرض لمثل فتوى الشيخ ابن باز مثلا لم يفقها لا سلبه ولا اجاب يعني يا لو مثلا ذكرها وقال انها لا تصح نسبتها للشيخ ابن باز مثلا او ذكرها ورد عليها قال ان الشيخ نفسه اخطأ فيها مثلا حيث أنه يدعم أنه لا يتكلم إلا بكلام العلماء ولم يكن هذا في المطأ الذي سمعناه منذ قليل قال الكلام اللي أنا أقول لكم ده كلام العلماء طب هذا كلام كلام الغلماء هذا <هزا> كلام إمام السنة في هذا الزمان <هزاك> انه قال عن سيد قب مسكين ضع في التفسير وقال يعني إن الاستهزاء بالأنبياء رد بالأنبياء ردة مستقلة فهنا تكلم شيخ النباز يعني يريد أن يقول إن سيطب لو أقيمت عليه الحجة وفي سبه لنبي الله موسى إن هذا يعبد من الردة ويجب أن يستتاب فإن تاب لا قتل مرتدا هذا, هذا في حياته فهذا وكلام كلام الإمام إمام السنة في سيد قبل وكذا قال عنه إن كنت يجب أن تمزق لما قرئ عليه سبوه للصحابة فهل العلامه ابن باس وعبد النبالات التجريح وليس هو من المنصفين وهل الآن يعني نحشر علامة ابن باز في الصنف الأول الذي ستراحل الصن حيث قد قسم الناس الذين تكلموا في ساة قب إلى ثلاثة اقسام فجأة القسم الأول الذين حكموا عليه على سيد قطب بالبدع والضلالة ثم يعني افترى عليهم أنهم تفروا ولم يذكر لنا عالما واحدا كفر سيد قطب لأنه ليس ليس عنده دليل على هذا الكلام ولو كان عنده دليل لذكره أين العلماء الذين كفروا سيقبّ؟ لا يوجد عالم من علماء السنة كفر سيقبّ ولكن حسان اراد أن يسير حماس الشباب لأنه أراد أن يقول لهم ان هؤلاء الغلام الذين بدعوا سيقطب شهيد الاسلام رمز الجهاد عندكم ورمز الحماسه قد تفخروا فكانوا يريد ان يحمس الشباب عليه على ان يتعاملوا هؤلاء العلماء فليبطقي الله حسان وليه وليأكل كلمة الحق اقرأ لزمان ثانيا فتاوى لعلامة المحدث محمد نصر الدين الباني رحمه الله فتوى الأولى قال رحمه الله معلقا على خاتمة كتاب العواصم لا فتاوى لعلامة المحدث سالسا فتاوى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الفتوى الأولى سئل فضيلة الشيخ رحمه الله هل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود فأجاب الشيخ قائلا مطالعتي لكتب سيد قطب قليلا ولا أعلم عن حال الرجل لكن قد كتب العلماء فيما يتعلق بمؤلفه في التفسير ظلال القران كتب ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وكتب اخونا الشيخ الربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في التفسير وفي غيره فمن احب ان يراجعها فليراجع فتوى الثانية سئل فضيله الشيخ رحمه الله عن صاحب كتاب في ظلال القران ومنهجه في التفسير في التفسير فقال انه كثر الحديث حول هذا الرجل وكتابه وكتابه في وفي كتب التفسير الاخرى كتفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وتفسير القرطبي على ما فيه من التساهل في الحديث وتفسير أبي بكر الجزائري الغنى والكفاية الغنى والكفاية ألف مرة عن هذا الكتاب. وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني الملاحظات على هذا الكتاب وهي مدولة وموجودة. ولما طلع على هذا الكتاب بكامله. ولما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص، وقد قال قولا أضيما فيها مخالفا لما عليه آل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. وكذلك تفسيره تفسيره للاستواء بأنه الهيمن والسيطرة علما بأن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير ذكر ليس كتاب تفسير ذكر ذلك صاحبه فقال في إزلال القرآن ويجب على طلاب العلم أن يجعل هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه فتوى الثالثة, الثالثة قال السائل ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعاني في الطريق ولماذا أعدموني دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب قال الشيخ رحمه الله انا قولي بارك الله فيك أن من كان نصحا لله ورسوله والإخوان المسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير فيأبرك وأنفع وأحسن من كتب المتأخرين أما تفسيره سيد قطب رحمه الله ففيه قوام لكن نرجو الله أن يعفو عنه في طوام كتفسير الاستواء وتفسير سورة قلوة الله أحد وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به رابعا فتوى العلم المحدث حماد الأنصار رحمه الله سئل رحمه الله عن قول سيد قطب ولا بد الإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ تصاغ ولا تصوغ التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتداد فأجاب رحمه الله إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا الكلام باطل ولا نكفره لأننا لم نقم عليه الحجة أو لم نقم عليه الحجة خامساً فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله قال رحمه الله يعني الشيخ النباز يعني علق على كلام سيد قطب في سببه لنبيه الله موسى بأن سب الأنبياء ردة مستقلة والشيخ العلامة أحمد الشيخ العلامة محمد الأنصاري علق الآن على كلام آخر على كلام آخر لسيد قطب بأنه إن كان حيا يجب أن يستتابع على هذا الكلام فإن تاب وإلا قطنا مرتدا فهذا يعني هذا يبين لنا قطورة ما وقع فيه سياد قط عليكم وأن يعني موضعين فقط من كلامه حكم العلماء من هو يستحق أن يستتاب عليهم إن كان حي فهذا يدل عليه يدل على أن هؤلاء العلماء يعني ليسوا على الطريقة التي صورها حسان فهؤلاء هم أصحاب الإنصاف والعدالة كما قال حسان بالفعل ولكنهم لم ينتحلوا العدالة والإنصاف التي أرادهما حسان ولكنهم انتحلوا العداله والانصاف على ما يرضي الله على ما الله فما راي حسان فيها في هذا الكلام طبعا بلا شك هو الان سوف يحشر على مبداه الشيخ ابن باز والشيخ حمد الانصاري في جمله الذين كفروا سيقول لانهم قالوا انه يجب ان يستتاب على هذا الكلام ففي هذا على طريقته في, في إطلاق الكلام جوزافاً هكذا هم يتهمون أو هما يتهمان بتكفير سيد قبل الحديث بقياً إن شاء الله وبعض اللي هو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 Aanhouding van En dat de الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله اله آله وأصحابه فهل ابن باز هل فالعلامة ابن باز والشيخ حمد الأنصاري والشيخ حمد الأنصاري من الذين خسفوا بسايد قطب الأرض و. وسبوه بل وعلى يعني وعلى ما الدعاء وحسام كفروا هم بلا شك يعني ليسوا من أهل هذا القسم ولكنهم قد حكموا على سيد قطب بما ما يستحقهم والآن هل يعني هؤلاء العلماء العلامة ابن باز وابن عثيمين وحمد الأنصاري ليس ليسوا من أهل القسم الوسط الذين ادعى عسام أن هذا القسم يشمل هؤلاء العلماء حيث إن هؤلاء العلماء قد اشتدوا على سيد قب هذه العبارات الشديدة وذكروا عن ضلالاته التي تخالف الكتاب والسنة ولكنهم ما قالوا إن له كلاما جيدا نقبله كما قال حسام فلنستنى الى بقيه الفتاوى حتى يظهر لنا اكثر تدليس حسان حتى يظهر لنا أكثر تدليس حسان خضر سادسا فتاوى العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله الفتوى الأولى إن سيد آه ما كان محمد أمان الجامي آه فتوى الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله قال رحمه الله كتاب الظلال لسيد قطب ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا ولكنه إنشاء وخلط وخط بين آراء الأشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة وهو أشعري ولا نزاع في ذلك وأنصحوا صغار الطلبة في عدم قراءة كتاب أو الزلال كما أنصح كبار الطلبة أي من طلاب العلم أن يقرؤوه ليبينوا لصغار الطلبة ما فيه من الباطل من باب النصيح سيدسا فتوى العلمة الشيخ عبد المحسن العبد بن العباد البدرة حفظه الله فتوى الأولى إن سيد قطب برحمه الله كما هو واضح في مؤلفاته كاتب من الكتب. وليس من العلماء الذين يعول على كلامهم في المسائل العلمية وهو عندما يكتب بانفعال وحماس ينفلت منه القلم وتزل منه القدم وتزل به القدم فيقع في أخطاء فادحة نفسها ثم ذكر الشيخ نمازج من طعنه في الصحابة فيقع في أخطاء فادحة ثم ذكر الشيخ نمازج من طعنه في الصحابة وطعني في خلافة عثمان رضي الله عنه ثم قال لذا فإني أنصح بعدم قراءة كتبه وبالاشتغال بقراءة الكتب النافع المأمونة, المأمونة العاقبة على قارئها الفتوى الثانية وأما القول بأنه ما شرح التوحيد ما, ما شرحه؟ أما القول بأنه ما شرح التوحيد ما شرح التوحيد مثل السيد قطب فهذا كلام فيه صواب فهذا كلام غير صواب, أبداً غير صواب ابدا التوحيد لا يؤخذ من كلام سيد قطب وإنما يؤخذ من كلام العلماء المحققين مثل البخاري وغير البخاري من الذين اتوا أتوا بالأسانيد والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّنوا التوحيد وعرفوا التوحيد وعرفوا حقيقة التوحيد وكذلك العلماء الذين علموا في التوحيد ليس على الانشاء ولا على الاساليب الانشائيه ولا على الكتابات الادبيه وانما بلوه على كلام العلماء وعلى الاثار وعلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وسلامه وبركاته عليه العلامة عبد المحسن العباد ينصح بعدم قراءة كتب سيد قب فهل هو ليس يعني من العلماء المنصفين الذين قالوا إن سيد قب يعني عنده أخطاء تخالف الكتاب والسنة لا نقبلها لا نقبلها ولكن له كلام جيد نقبله كما قال الحسان الحسان كما يعني تبين لنا جعل القسم الثالث من المتكلمين في سيد قد قسم العلماء هم الذين يعني أنصفوا سيد قد كيف انصف سيد قطب هؤلاء العلماء كما الداع حسان ها كيف انصف سيد قب؟ ها ها وماذا قال ايضا حسان يعني ما وجه الانصاف لسيد قطب على على المدع حسان ها انهم كانوا ان الله اعطاه يقبل, يقبل على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي كما قال العلامة الألباني البدعة العصرية بذمة الموازنة بين حسنات المبتدع وبين سيئاته فنأخذ حسنات المبتدع المزعومة ونترك سيئاته ونترك سيئاته فهل الآن العلامة عبد المحسن العباد الذي يعد من كبار العلماء الأحياء الآن على وجه الأرض في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني دروس مستمرة في المسجد النبوي وقد يعني تعدى الثمانين على ما أظن الآن فهل هذا العالم الكبير ليس من المنصفين؟ وليس من اصحاب العداله حيث انه نصح الشباب بعدم بعدم قراءه كتب سيد قطب بل قال انه لا يقبل كلام سيد قطب في التوحيد يعني أو لا يؤخذ التوحيد من كلام سيد قطب على خلاف ما اصله حسان إن حسان في كتابه حقيقة التوحيد قد بنى كتابه في بيان حقيقة التوحيد في أغلبه على كلام سيقوم فهو يعني عرف الناس بحقيقة التوحيد من, إيه؟ من كلام سيقوم والشيخ عبد المحسن يقول إن التوحيد لا يؤخذ من كلام سادته هل هل حسان يوافق العلماء الكبار الآن ها الآن قال أنا ايه لا لا اتكلم الا بكلام العلماء فأنتم فانتم ايه على على هذا الكلام الاول ف... اقرا <تصفيق> تابعا فتوى الشيخ العلامه مفتي منطقه جازان احمد النجمي حفظه الله قال الشيخ حفظه الله اما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف, السلف الصالح ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفضيعة وجعلوه متجنيا عليه وظالما له ولم يحمله من إنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام والتحامل على عثمان رضي الله عنه وإسقاط خلافت خلافته م... إسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين وجعل... وجعلها فجوه بينها بينهما ونيله من باقي الصحابة وجهله بتوحيد طيب ونيله كالنيله من نبي الله موسى عليه السلام والتحامل على عثمان رضي الله عنه وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين وجعلها فجوة بينهما ونيلي من باقي الصحابة وجهلي بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك فالله المستعان ثامنا ثامنا فتاوى فضيلة الشيخ لعل مصالح دني فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظها الله قال سائل فضيلة الشيخ يرى بعض الكتاب العصريين أن هذا الدين قد أجب قد أجبر على قبول نظام الرب الجاهلي في بادي الأمر بيد أنه جاء بتكفيفه عن طريق فتح أبواب الكفارات وغيرها من الإعطاق الواجب في الموالي بالتدريج حتى ينتهي وبالتالي يقول مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج فما توجيهكم أجاب الشيخ هذا كلام باطل والعياذ بالله رغم أنه يردده كثير من الكتاب والمفكرين ولا نقول العلماء بل نقول المفكرين كما يسمونهم ومع الاسف يقولون عنهم الدعاء ايضا وموجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يقول هذا القول ان الاسلام لا يقر الرق وانما ابقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لانهم الفوا الرق لانهم الفوا الرق فهو ابقاه من باب المجامله يعني كأن الله يجامل الناس واشار الى رفعه بالتدريج حتى ينتهي هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله هذا إلحاد واتهام للإسلام ولولا العذر بالجه لأن هؤلاء نعذرهم بالجه لا نقول إنهم كفار لانهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من غير تفكير فنعذرهم بالجه وإلا الكلام هذا خطير لو قالوا إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام هذا موضوع ده النقيب قالوا ان في وضع فرنسا ده لا انا ان مستتابع عليه هذا مقارنه خلال المناخ لما طاقه سيفوض بسبب طبيعه نفسه فقال عليك مبدئ سبب ان انت مستخدم شنو ثم كلام الله ان الله الاسلام وأصادع مبادئه من من حديث من المسيحيين والديموقراطيين والشيوعيين والشيوعية فقال الإعلام أحمد المصاري إن هذا الكلام أيضا من قامه إن كان حيا يجب أن يستدار عليهم ثم هذا الموضع الثالث في كلام سيدنا في حب الرد في الإسلام فأيضا الإعلامون قالوا إن هذا الكلام يعني ما ان إن هذا العقل الذي هذا من مثل ولكن العقل مثل هذا العقل هذا الكلام، لا هذا من مثل الكلام العقل مثل هذا ولكن مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل مثل هذا العقل ولكن نقول هؤلاء جهال ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد ادباء او كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقاله ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم لأن الكفار يقولون ان الاسلام يملك الناس وانه يسترق الناس وانه وانه فاردوا ان يردوا عليهم بالجهل والجهل اذا رد على العدو فانه يزيد العدو شرا ويزيد العدو تمسكا بباطله الرد يكون بالعلم ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل بل يكون الرد بالعلم والبرهان وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت ولا يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها فهذا الكلام باطل ومن قاله متعمدا فيكفر أما من قاله جاهلا أو مقلدا فهذا يعذر بالجهل والجهل آفة, آفة قاتلة ولعياذ بالله فالإسلام أقر الرق والرق قديم قبل الإسلام موجود في الديانات السماوية ومستمر ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق يكون موجودا لانه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك حكم الله دل وعلا ما فيه محابة لأحد ولا فيه مجاملة لاحد إلى أن قال وسبب الرق هو الكفر بالله فهو عقوبة لمن أصر على الكفر واستكبر عن عبادة الله عز وجل ولا يرتفع إلا بالعتق قال العلماء في تعريف الرق هو عجز حكمي يقوم, يقوم بالانسان سببه الكفر وليس سببه كما يقولون استرقاق الكفار لاسرى المسلمين فهو في مقابله ذلك لنا تتمة إن شاء الله في قراءه بقية فتاوى العلماء الكبار في بيان حال سيد قب وفي بيان حال كتبه والتي ادعى حسان أنه, أنه يسير عليها فنحن نطالبه أن يسير على كلام هؤلاء العلماء وأن يصدع بهذه الفتاوى وأن يعلنها على الملأ إن كان صادقا في اتباع العلماء على ما ادعى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم